وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولا ياتينهم ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جنة لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 وَل إِن سَأْلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ ل يَقولُول اللهَّ فَأَنا يُؤْفَكُون اللَّهُ يَبسُقُر الرِزقَ لِمَّ شَاء مِنْ عبادِهِ وَيَقُدِرُ لَ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ